كُلُّ أُحِيٍّ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا نَّعْجَبُ يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا اتخذ صاحبة ولا ولدا وأن رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوا مراة وأنه كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء What? بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا من mm حرروا رشذا وأن القاسطون فكانوا لدهن محطبا وعلوا Täytyykö myös kysyä, että وَمَن يُعْرِضَ عن ذِكْرِ رَبِّهِ قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من ذونه ملتحدا ولن تَإِذَا تا رَأَوْ مَا يُوَذُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُنَا إلا من ارتضى من